كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات البجنات، وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا، فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد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 ثم يُنَبِّئُ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ نُوحُ عَلِمَ النَّجْوَةَ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُوحُ عَنْهُ وَيَتَنَاجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ وَيَتَنَاجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ وَمَعْصِيَةَ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءَ 129-حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير 120-يا أيها الذين آمنوا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 بهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين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 رسول فقدموا بين يدي نجوكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجوكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيع الله ورسوله والله خبير بما تعملون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 هم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأساءهم ذكر الله هؤلاء حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحددون الله ورسوله كاف الاذلين كتب الله لا اغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر و ولو كانوا آباهم ولو كانوا آباهم أو أبناء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 وحزب الله هم المفلحون